بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحيم كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بالفلق ومن شر ما خلق العين قل خل أعوذ. اعوذ لا اعوذ نعم قل اقرا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما بطش من شر ما ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر مفافا في العقد ومن في حاسد اذا حسد